الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والاخرين وقيوم السماوات والأراضين ومالك يوم الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه سفيره بينه وبين عباده المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم أرسله الله تعالى رحمه للعالمين واماما للمتقين وحجه على الخلائق اجمعين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه أجمعين اما بعد فاتقوا الله عباد الله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 بما كان يتعلق به طيله حياته فاي شيء تعلق به قلب نبي الله نوح عليه السلام عند وفاته واي امر اهمه واشغله وهو الذي قضى ألف سنه الا خمسين عاما في دعوه قومه انظر اليه وهو على فراش الموت يعاني سكراته ويعاني نزعاته وانظر الى جواره تجد ابنه وفلذه كبده ينظر اليه ويسمع ويستمع اليه ويستمع اليه وهو يوصيه ويعهد بخلاصه دعوته واجماع رسالته ويقول نوح عليه السلام وهو يلفظ اخر انفاس الحياه الدنيا يقول لابنه يا بني امرك بلا اله الا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفه وضعت لا إله إلا الله في كفه رجحت بهن لا إله إلا الله ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمه قصمتهن لا إله إلا الله وهذا يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت في ظلمات بعضها فوق بعض ها هو في ذلك الكرب الشديد والقعر البعيد يفكر في اعظم سبب لتفريج كربه وفك اسره فلا يجد خيرا من أن يقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين انها الكلمه العظيمه عباد الله الكلمه العظيمه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 فهاهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف عند فراش عمه ابي طالب وهو يعالج سكرات الموت يقف بجواره وكل همه ان يفك اسره من النار فماذا قال له لقد قال يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاجج لك بها عند الله فيجهد رؤوس الكفر وهم يحيطون بابي طالب الا يقول هذه الكلمه حتى حالوا بينه وبينها ومات معرضا عنها لا اله الا الله كلمه قامت فيها الارض والسماوات وخلقت لاجلها جميع المخلوقات وبها ارسل الله تعالى رسله وانزل كتبه وشرع شرائعه ولاجلها نُصِبَت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار وبها انقسمت الخليقة إلى مؤمنين وكافرين إلى المؤمنين والكفار وإلى أبرار وفجار فهي سبب الترابط بين المؤمنين ولأجلها يفرق بين القريب والقريب ويجمع بين القريب والبعيد فهي منشئ الخلق والأمر، والثواب والعقاب وهي الحق الذي خلقت له الخليقة وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب وعليها يقع الثواب والعقاب وعليها نصبت وعليها نصبت القبلة واسست الملة وهي حق الله على جميع العباد فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام وعنها يسأل الأولون والاخرون وقبول الأعمال بها مربوط. يقول ابن عباس رضي الله عنهما عند قوله تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال ابن عباس معلقا على هذه الآية وهي شهادة أن لا إله إلا الله والبراءة من الحول والقوة إلا بالله. ولا يرجو الا الله ولا اله الا الله هي الكلمه الطيبه المضروبه مثلا في القران فيقول الله جل الله الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء ان اصلها في قلب المؤمن ثابت وفرعها عمل صالح في السماء صاعد وهي القول الثابت فيقول الله سبحانه ثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره عباد الله لا اله الا الله افضل الاعمال واجل الاذكار كما قال عليه الصلاه والسلام قال عليه الصلاه والسلام افضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر لقاب وكتبت له مئة حسنة. ومحيت عنه مئه سيئة، وكانت له حزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يات احد أفضل مما جاء به الا رجل عمل أكثر منه عباد الله وهي احسن الحسنات وافضلها قال ابو ذر رضي الله عنه قلت يا رسول الله علمني عملا يقربني من الجنه ويباعدني من النار فقال عليه الصلاة والسلام إذا عملت سيئة فعمل حسن فإنها عشر أمثالها فقال أبو ذر رضي الله عنه امن الحسنات لا إله إلا الله فقال عليه الصلاة والسلام هي أفضل الحسنات ولا إله إلا الله أعلى شعب الإيمان لما ورد في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال عليه الصلاه والسلام الايمان بضع وسبعون شعبه فافضلها لا اله الا الله وهي سبب النجاة والفلاح كان عليه الصلاه والسلام ينادي الناس في اسواقهم ومواسمهم ويقول ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا لاجل هذه الكلمه جرت سيوف الجهاد وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وهي أعظم مصدر للعزة والكرامة فيقول الله سبحانه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين أيها المؤمنون ما قيمة الإنسان قبل هذه الكلمة إذا مات فهو جيفة من الجيف وفي يوم القيامة يكون حطب لنا رجها النم. أما بعد، أما بعد قوله لا إله إلا الله، فدمه وعرضه وماله حرام حرام. ارتفع قدره، وعلت منزلته. من قتله خطأ فتحرير وقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. من قتله خطأ فتحرير وقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. ومن قتله متعمدا فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيم هي أول واجب على المكلف وسبب عصمة الدماء والأموان قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. ومن كانت آخر كلامه ومن كانت آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه. فهي سبيل الفوز بالجنة والنجاة من النار. ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وجاء النبي عليه الصلاه والسلام فان الله قد حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله عباد الله واهل لا اله الا الله وان دخلوا النار بتقصيرهم فلا بد ان يخرجوا منها كما جاء في الصحيحين يخرج من النار من قال لا اله الا الله يخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن شعيره من خير ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن بره من خير ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن ذره من خير عباد الله بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم نفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم أقول ما سمعتم أستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أيها المسلمون فبعد أن عرفنا فضل كلمة التوحيد وأول ركن في الإسلام وثمن دخول الجنه ومفتاحه لا بد ان نعرف ان على من قالها ان يحقق معها شروطا حتى ينتفع بها فليست العبره بمجرد لفظها باللسان وكما ان لكل مفتاح اسنان فان مفتاح الجنه لا اله الا الله واسنان ذلك المفتاح هو شروطها وهذه الشروط اولها أن تعلم معنى هذه الكلمة فتعلم أن لا معبود بحق إلا الله الثاني أن تستيقن يقينا جازما بمذلولها لأنها لا تقبل شكا ولا ظنا وإذا علمت وتيقنت فينبغي أن يكون لهذا العلم اليقيني أثره فيتحقق الشرق الثالث وهو القبول لما اقتضته هذه الكلمة بالقلب واللسان ثم إن عليك أن تنقاد الذي دلت عليه هذه الكلمة انقيادا تاما وهذا الانقياد والخضوع هو المحق الحقيقي للإيمان وهو المظهر العملي له ويتحقق هذا ويحصل بالعمل بما شرعه الله تعالى وبترك ما نهى عنه خامس الشروط الصدق في قول كلمة التوحيد صدقا منافياً للكذب والنفاق فيواطئ القلب اللسان ويوافقه وعلى المؤمن أن يحب هذه الكلمة وعلى المؤمن أن يحب هذه الكلمة ويحب العمل بمقتضاها ويحب أهلها العاملين بها ولا يبغض شيئاً مما جاءت به الشرط السابع الإخلاص ومعناه صدق التوجه إلى الله تعالى وتصفية العمل بصالح النية أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن حقق كلمة التوحيد وأوفى شروطها وأركانها وقام بحقها ومقتضاها ونال فضلها وثوابها اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راضٍ عنا اللهم اجعل قلوبنا بالإيمان راضيه مطمئنة ونفوسنا بالإسلام آمنةً مرضية رباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلِّ وسلِّم وزل وبارك على نبيك محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أدمر عدائك عداء الدين وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم أبرم بهذه الأمة أمر الرشدة وعز فيها لطاعة ويعافى ويهدى فيه أهل المعصية اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا الا عافيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا واعنتنا على قضائها ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ملاطاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فنصرنا على القوم الكافرين اللهم احفظ بلادنا بحفظك لها برعايتك وفق وري أمرنا لكل ما تحب وترضا إباد الله الله يأمر بالعدل والإحسان ويجتهد القرب وإن عنت حشا والمنكر والبغي يعيبكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم الجليل كلمة ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون